زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنفرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالخصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيعيا أن الله يبشرك بيعيا مصدقا بكلمة من الله وسيداه وحصرا ونبينا من الصالحين. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم فِي في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين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 وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدِ ٱجْتُبْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أني أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ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 فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أدورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَا ثَلَاثَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ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 يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاددتم فيما لكم به علم فلما تحاجون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 قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحادوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء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 ما كان لبشر أي أتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقًا نَبِينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ دَعَ أَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَتَأْوَصُرُ النَّهْرَ قَالَ أَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذلكم إِصْرِي إِصْرِ قَالُوا أَقَرَرْنَا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 والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أدمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 قل فأتوا بالتوراة فتلواها إن كنتم صادقين فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكذبَ مِن بَعْد ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إبراهيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان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 فأما الذين سودت أدوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت أدوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عَلَيْكُمُ عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أدر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى هنا إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مغادعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لما عفرتم من الله ورحمه خير مما تجمعون ولئن متتم او قتلتم لا الى الله تحشرون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 ولِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دِفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَ الَّتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقَرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ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 الذين استدابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم